Gier <ghyr> en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 ...of de En dat is ook Maar zo wel, wat afhankelijker, hoe en mauw, Wakalu, ei daal na filer de in ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحَ لِنَّا مُوْقِنُونَ وَلَوْ شِيْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَهَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يومن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا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 فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من Melladina, melu, Amanu solihanti, fella, melu, melu, melu, melu, melu, melu, melu, melu,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 متى يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون